الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياه نستعين احزن الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 زذبت قبلهم قلوب نوح والأحذاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلو بالباقين ورحبو به الحفظ فأخلتهم فكيف كان قام؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يتفحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستوفون للذين آمنوا ربنا وستكل شيء رحمته وإلما ربنا وستكل شيء رحمته وإلما توفر للذين تابوا والتابون سبيلك وطه م عذاب قَبَّنَاهُمْ وَأَدْخَلْنِيَ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ لَّتِي وَعَدْنَهُمْ وَمَنْ فَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَادِهِمْ وَزُرِيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقَوْتَ الْسَّيَّآتِ وَمَنْ تَقِسَ السَّيَّآتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَلَا لِكَهُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ تَفَرَّغُوا يُنَادُوهُنَّ لَمَقْتُ اللَّهِ أَسْفَرُ مِمَّا تَقُولُونَ أَن تُقْتَبَ إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالَ رَبَّنَا أَمَتَّنَا نَسْيِين وَأَحْيَيْتَنَا نَسْيِين فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَٰهٍ جُدٍّ مِّن سَبِيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرف به تؤمنوا فالحكم لله العليم كبير هو الذي يجيكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيبه فادعوا الله مخمطين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الثلاق يوما باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن ملك اليوم لله الواحد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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البطير أولم يتيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وأترن في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق لا لتبأنهم كانت تعتي مزلمهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساح كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أخت الموتى وليدع رب إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني علت بربي وربكم من كل تكبر لا يؤمن بيوم الحساب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 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يُؤْرَنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنا قَالَ ادْعُوا مَا أُرِيدُ إِلَّا مَا أَرَاهُ وَمَا أَهْدِئُ إِلَّا دَبِيلَ الرَّشَادِ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 وَن اللهُ يُذِلُ الظَّالِمِينَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أُخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ السَّنَدِ يَوْمَ تُولُونَ مُذْنِبِينَ لَمَا لَهُم مِّنَ اللهِ مِن عَوْضٍ وَمَن يُظْلِم لِّنَفْسِهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلت قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آياته والرسل قال أتاهم كبر مقتل عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جفار وقال في العون يا ها ما نبني صرحا لعلني ابلو الاسباب أسباب السماوات فاصعد الى إله الهود وإني لاعظ نغ كاذبا وكذلك دين لفرعون سوء عمله وبد عن السبيل وما تيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم استبعون أهدكم سبيل رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار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 تدعونني لأفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الوفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب فَتَذَكَّرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَهُوَ صَوْضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَعَ اللَّهُ بِئْسَ اتِمَامَكُمْ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا وَد وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَُسِلُ آلَ فِ الرَوونَا شَدَّ الْذااب وَإِن تَح جّونَ ف في النارِ فَيَقولُولّعثَ أُنَِّ بينَ التَّبَو إا كُّا لَكُمْ تبعا يَقُولُ الصُّعَكَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مِنًّا عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّعْمَٰةِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كل فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وقال الذين في النار قد جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكف تكاسيكم هتلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال اننا لنورث لنا والذين في الحياة الدنيا ويوم يفوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الثام ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ونكرى لأولي الألباب تصبر إن وعد الله حق والتغفر لذنبك وتبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في قدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فَتَعَالَى اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَقَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ من خَلْقٍ نَّاسًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَدْرِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَن يُضِيعَ أجرُ الْمُحْسِنِينَ قَلِيلًا ما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 ذلذلك يؤفَكُ الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناؤا ووظّركم فأحسن صوركم وطوّركم فأحسن صوركم ورزقتم من الطيبات ذلك الله رب فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ هو الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لي البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقت من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أجدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون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 فَذَؤَبًا عَلِمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ من دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن مِن فَظَلُ شَيْءَ كَذَلِكَ يُظْلِمُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ لَأَفْضَلُ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ وَجَهْلُهُ وَظُوابَ جَهَنَّمَ قَرِيدِينَ فِيهَا فَبِهِ ذَمَسُوا الْمُتَكَبِّرِينَ أَقْبِلْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِنَّا نُرِيْنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ فَإِنَّا نُرِيْنَكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيْنَكَ فَإِلَيْنَا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصفنا عليك ومنهم من لم نقصف عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقتر هنالك اللَّهُ الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَغْشَبُ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَلَافِعٌ وَلِتَبْلُوْوَ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ الله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة النبيل من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يذبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العمل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 a